حسين مصطفى الريس في قضيه الله <تصفيق> الله الرحمن الرحيم نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي ونسلم على سيدينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اختدى بهديه واتبع طريقته وصار على نهجه الى يوم الدين وبعد فهذه عاطفة تقتاد عاطفة وفكرة تتجلى بين افكاري حينما طلب مني ان اضع هذه القصيدة في هذه المناسبة فاني اذكر العناصر التي بنيت بها هذه القصيدة وهو بيان لما كان عليه الناس قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء المنقذ العظيم محمد صلى الله عليه وسلم فأحال ظلام هذه الدنيا نورا ثم بيان لقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته حيث قاد أمته قيادة موصولة بالله لتعاليمه ونهيه فاخرج خير امة اخرجت للناس. ولكن غيره قاد امته الى غير ما امر الله فكانت الهزيمة التي نكب بها المسلمون حينما فرض عليه تعاليم خادمة من الشرق او الغرب. ثم بيان تكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحادث العظيم الاسراء والمعراج وان السلف الصالح فتحوا لنا البلاد بحسن احدوثتهم وجميل اخلاقهم ونحن لم نحافظ على هذا التراث واصبح المسلمون ببعدهم عن الله تبارك وتعالى نهبا للمستعمر يقعل فيهم ويقتل ويختصع أراضيهم ويسلب خيراتهم وهؤلاء الذين فرضوا شعبا بأكمله وهم أراضي الناس لا من يحكم أمن يحاكمهم وحكم الله تبارك وتعالى لقد حكم على النازل في محكمة نورنبورد حيث ان, ان الذي حكم عليهم كان اقوى منهم فمن الذي يحاكم هؤلاء ولقد حكم او حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاد فيهم في غزوة بني طريضة فنفذ فيهم حكم الله من فوق سبع سماوات واذا اراد المسلمون ان يقول لهم عز ومجد فليعودوا الى ربهم وليعودوا الى كتاب, كتاب, كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم صوت حق يردد النبرات راح يدعو مقلب الصفحات هاتم معبر الزمان حديثا محكم الفصر صادق الكلمات وتحدث بما حوته الليالي من صروف الاحداث والذكريات لا يرى في الظلام خيط ضياء بل ظلام مسلسل الحلطات وثموم الأوسان من كل لون جرفتها شواطئ الظلمات ذاك يحنو لناره في خشوع وخضوع كذلة الراهبات واتخاذ المسيح ربا وإذنا ذاك من وضعهم وفكر الغلاف وإله يقد من كل صخر أو نخيل منضض التمرات وجزاء البنات وعد وموت وحروب تسكل الأمهات أين صبح الدجا لتائه ليل ودليل لحائر وسرات ورحيم إلى الخلائق طرا ومغيث لأنفس ضامعات ومقيم الأخلاق في كل دار حرستها النفوس بالمهجات أين حبل النجاة للسفن غوثا أغرقتها سواعد اللاصمات أنهكتها عواصف الهوج أبحث تيف من يم تعمة السابحات انه منقذ البرية صاها فان نحيي النبي بالصلوات يا زعيم الانام ما لك ونظير من مرسل وهدات انت شمس الوجود حين تجلت تهب الكون نبضه بالحياة وحدة المسلمين منك معين وبناء يصف بالقادات قاد قوم شعوبهم فتردت في مهاو الضلال والظلمات ألبسوهم من المذاهب ألوانا فتاهوا في حيرة وشتات وسلموا إنسهم فطاروا عبيلا لرغيف أو درهم أو فتات سلبوهم البابهم فتوارث في لحود لأعظم النخرات سجلوا الدين في غياه بسجن مظلم في ستائر الحالكات كذبوا سنة النبي وراحوا يفترون التأويل للآيات بدلوا نصرهم لنصرة حق بتوالي الهزائم المنكرات زينوا القبح للشعوب جميلا وخراب البلاد كالجنات وشرار الاقوام في اعين الناس كرهبان معبد الصلوات قد اعادوا الاصنام في انفس القوم فتهوا الجباه بالسجدات عبدوا في الغدو والناس سكرا من كؤوس الارهاب والنشرات واذا الخطب في العشي جثيم يترق الدور منذرا بعدات قد اعادوا للجاهلية عهدا قاسم الوجه باعث النكبات يا لها صيحة العقيدة تاهت في ضلال النفوس والطرهات انت انت الزعيم وحدك طاها لخيار الاصخار في الجنات. قد دعوت القوم الغلاظ الى الله فكانوا كجلمد الصخرات فوجدت الايذاء منهم ضروبا وتحديت كفرهم بثبات وحباك المولى الكريم عطاء لا تحد الافاق بالمعطيات واريت الاسراء في موكب النور تجلى في صفحة الذكريات من رحاب البيت العتيق براق لك يخطو يسابق النيرات عمر القدس بالكرام من الرسل ليحظوا بسيد الكائنات كنت فيهم امامهم وزعيما حيث انت الامام في الصلوات وطعت السبع الطباق عروجا وتجاوزت حدها بعلاته. وتخطيت صدرة النور شأوا مشرق الروح خاشع الهامات. انها لحظة التجل عليه وامطلاء الفؤاد بالايات. قد تلقى هدية الله فرضا وصلاة في الاوقات هي معراج روحنا لذر العرش وفيض من منبع الرحمات هي كشف لهمنا ونجاة من عذاب السعير في الاخريات هي يسر لامرنا وغناء وغذاء لانفس جائعات هي نصر لجن هي كشف لهمنا ونجاة من عذاب السعير في الاخريات هي نصر لجنجنا ان اردنا لعدو هزيمة الساحات هي يسر لامرنا وغناء وغذاء لانفس جائعات هي فتح لبابه ان اردنا رحمات تجيء بالدعوات يا نبي الهدى عرشت سماوات وقدت النفوس للخيرات هاهم اليوم يعرجون لنجم ويعوجون للقوى الغاشمات قطعوا من وجه الكواكب صخرا وقسات القلوب كالصخرات فشعوب تساق للموت سوقا ان اقامت بارضها ثاويات تلك روسيا تذيق كأس المنايا لفداس الافغان بالمهلكات وامريكا تمد صحيون عونا في احتلال الديار بالغزوات يذبح المسلمون في كل ارض فاسام اضحف للحظ رفات كيف حال الرضيع حين يرى الام قتيلا تقطعت كشات وجد السيخ ضعفنا فتمادوا يفكون الدماء منسكبات قتلوا رضعا وشيخا كبيرا ارعشته الاحداث بالفانيات تركوا اليثم خلفهم وسكالا واياما ترملت جزعات سكنوا ارضنا وعاشوا كراما سكنوا ارضنا وعاشوا كراما وجزاء الكريم رغد حياتي لم نر المسلمين الا حيارا بين حزن او دمعة او صماتي ونرى المسجد الاخير ينادي اين انتم من غفلة وسباتي ففلسطين سامها الخسف قوم هم سليل الاشرار والحياة تنعخ البوم بالديار وتنعي ساكنيها حزينة النادبات لم تطون امانة وعهودا وترابا ومسجد الصلوات وتراثا مؤفلا وعرينا زال في افضه دماء, الحي... دماء الحماة ورأينا هول المذابع صبرا وشتيلة تفتت الصخرات ذاك طفل مقلد جيد ام بيديه مفزع من طغات وعجوز لارضل العمر ردت حطمتها قواصع السنوات وشباب كباسم الزهر غض وبدور تضيء في الظلمات وعروس كانت تراود حلما كيف تقضي الايام والساعات لبسوا حلة الامان ولكن كان في الايك رقطة الغابات حصد القاطنون في كل ركن برصاص مسمم الرميات وغدا قاطن المخيم في صمت رهيب كسكة الاموات فاذا تروحهم الى الله تشكوا غدر ذئب مدنس اللمحات ولسان الاحناف في كل قطر تشجب الفعل انهر الكلمات وصياح منا لخط اليم ودموع تسح من معصرات لغة المجرمين ليس انينا وبديلا عن اسيف الماضيات غدرهم طبعهم وجبد دنيء كوحوش الاحراش والايكات بن رنبورج اعدموا كل علج هتلري لحربه الطاحنات انهم هتلر فاين قضاة تصدر الحكم رادعا لقساته ان اردتم امنا ورغد حياته فلنعد للقواطع الباطرات وبحكم النبي فيهم بعض دين. ذاك نهج الاسلاف في الماضيات لا فينا ابا عبيدة يروي فتحه القتل بالجنود الكماتي. سلبح الصين كيف كان كتال لصلاح بعذرع سابغاتي. وتلاها بعين جالوتك الظل حيث رد التطار بالحسراتي. لا تعود الديار بعد اختصاب بعهود مضلة كاذباتي. بل جهاد وانفس ونفيس وشهيد يزف في الجنات. غاية المؤمنين رب رحيم ونبي الهدى زعيم الهدات. لا يصان الدمار الا بهدي من كتاب مفصل الايات. فلندع كل نائق بشعارات هزمنا بها بكل جهات ونجدد مع الاله عهودا ذات صدق بعنفس مخلصات ان يكون القرآن حكما ونهجا وسلوكا ومبعثا لحياتي يا نبي الهدى عليك صلاة وسلام واصدق الدعوات شفيعا يوم التنادي لقوم طمعوا بالجوار في الجنات. والسلام عليكم ورحمة الله.